أ ك ر م ك م الله ب ا ل إ س ل ا م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته منذ أ ن ر أ ى الغرب أ ن دين الله عز وجل يتقدم ورايته مرتفعه ة و ج ن د وجنده منتشرون في أ ر ج ا ء أ و ر و ب ا وعماله يجوبونها شرقا وغربا يجمعون ا ل ج ز ي ة من ليلينغراد حتى فيينا والصرد والمجر واليونان و إ ي ط ا ل ي ا وصقليه الا وثارت في أ ن ف س ه م أ ح ق ا د على ح م ل ة هذا الدين و أ ج ل ب و ا خيلهم ورجلهم أ ن يشتتوا جمعه ويفرقوا شمله ويبددوا أ ه ل هذا الدين حيثما وجدوهم فكان لا بد من ا ل إ ط ا ح ة ب ا ل م ن ا ر ة التي تجمع المسلمين وبالحصن الحصين الذي ي أ و ي جموعهم وهي ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة أ و ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي يقيم حكامها في إ س ل ا م ب و ل ولذلك تكالب العالم كله على إ س ق ا ط هذا الصرح الشامخ وتداعت المعاول من كل مكان حتى يثلوا هذا الحصن المجيد ث ل ا ث ة قرون م ت ت ا ل ي ة والعمل في أ و ر و ب ا متواصل ل إ س ق ا ط هذه ا ل ق ل ع ة ا ل ص ا م د ة في وجه ا ل ك ن ي س ة ا ل غ ر ب ي ة و ا ل ش ر ق ي ة حتى نجحوا سنة 1924 في إ س ق ا ط ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة وتفرق المسلمون أ ي د ي سبا شذر مضر لا يلون على شيء ولا يجمعهم جامع في ا ل أ ر ض كلها و أ ش غ ل أ ع د ا ء الله عز وجل المسلمين ب أ ن ف س ه م ومزقوا ا ل أ ر ا ض ي كل ق ط ع ة من ا ل أ ر ض سموها اثما جديدا وربطوا الناس بهذه ا ل أ ر ض و أ ن س و ه م رباطهم بخالق السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح ت أ ن ظ ا ر الناس لا تتعدى ر أ س جبل ولا ن ه ا ي ة واد يحصرون أ ن ف س ه م بين شعبين في ق ط ع ة ص غ ي ر ة تسمى كذا وكذا وكذا وكذا باسم البلدان التي سموها التي سماتها لنا بريطانيا وفرنسا حسب م ع ا ه د ة سايكس بيكو كانت م ن ط ق ة بلاد ا ل ش ا م كلها و ل ا ي ة و ا ح د ة اسمها و ل ا ي ة بيروت يحكمها وال واحد من قبل ا ل خ ل ي ف ة الذي يقيم في ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وما يعرف الناس أ ن اسم سوريا كان يطلق على هذه ا ل ب ق ع ة ا ل آ ن التي تحصر ما بين لبنان وفلسطين إ ن م ا كانت سوريا عندما تطلق إ ن م ا تعني كل بلاد الشام من سوريا والاردن وفلسطين ولبنان وغير ذلك ويوما بعد يوم ا ر ت ض ط الناس ب أ ح ج ا ر وبتراب ونسوا أ ن ه م موجودون في هذه ا ل أ ر ض ل ع ب ا د ة رب السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ه م منوط بهم ا ل خ ل ا ف ة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون ف أ ن ا تعبد مطلوب مني أ ن أ ع ب د الله و أ ن أ ؤ د ي شعائره و أ ن أ ل ب ي نداءه و أ ن أ ط ب ق فرائضه حيثما كنت ف إ ذ ا لم أ س ت ط ع أ ن أ ع ب د الله في هذه ا ل أ ر ض أ ت ر ك ه ا إ ل ى ب ق ع ة أ خ ر ى حتى ي ت س ن ى لي من ا ل ق و ة التي تمكنني من تخليص هذه ا ل أ ر ض مما ران عليها من أ ث ق ا ل ثم أ ع ب د الله و أ ج ع ل الناس الذين يسكنون هذه ا ل ب ق ع ة التي تركتها يعبدون الله كما أ م ر يا عبادي الذين آ م ن و ا ان أ ر ض ي واسع ة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 وعلى ربهم يتوكلون ولا يشك ش ا ولا يرتاب أ ح د ولا يجادلك إ ن س ا ن أ ن أ ف ض ل ب ق ع ة في ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة هي ا ل ب ق ع ة التي تحوي ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة والبيت الحرام حتى إ ذ ا ضاقت هذه ا ل ب ق ع ة ب ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ج و أ ج ذ ب ت من أ ن تنبت نباتات ج د ي د ة و أ ن تخرج زهرات ا تعدق بشذاها أ ر ج ا ء م ك ة إ ذ ن ليترك البيت الحرام ولتترك م ك ة ومن هو التارك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ا ل ب ش ر ي ة وهو يعبر عن آ ل ا م ه إ ذ يودع مكه يقول والله إ ن ك لاحب لا أ أ ر ض الله إ ل ى الله و أ ح ب أ ر ض الله إ ل ي ه ولولا أ ن أ ه ل ك أ خ ر ج و ن ي ما خرجت وهي مكه لماذا لماذا يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل إ ج ر ه ل أ ن ه لم يستطع أ ن يعبد الله عز وجل كما أ م ر لماذا يؤمر ا ل ص ح ا ب ة أ ن يتركوا م ك ة ويهاجروا إ ل ى ا ل ح ب ش ة ويبقون في ا ل ح ب ش ة عند ملك النصراني بعيدا عن أ ر ض الله الحرام عن بيت الله العفيف بعيدا عن ا ل أ ر ض التي ما كانوا يطيقون فراقها حتى في الحج في الحج ما كان أ ه ل م ك ة يخرجون من أ ر ض الحرم إ ل ى ع ر ف ة ل أ ن ع ر ف ة في الحلم و م ز د ل ف ة آ خ ر ا ل م ز د ل ف ة في الحرم فما كانوا يتعدون حدود م ز د ل ف ة ل أ ن ه م كانوا يتحرجون أ ن يتركوا أ ر ض الحرم إ ل ى أ ر ض الحلم ولو كان ذلك للوقوف بعرف ثم بعد ذلك تجمع المهاجرون من ا ل ح ب ش ة ومن ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ثم كونوا جيشا واحدا ودخلوا م ك ة و أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم بيده الشريف بيدي الشريفتين ا ل أ ص ن ا م وهو يردد وقل جاء الحق و ذ ه ق الباطل إ ن الباطل كان ز ه و والناس إ ذ يستمعون إ ل ي ن ا كل واحد منهم يعاني في أ ع م ا ق ه مشاكل بسبب ا ل أ ر ض التي نبت ف ي ه ا أ و ا ل ق ر ي ة التي كانت مسقط ر أ س ه فهذه جراحات لبنان وتلك آ ل ا م فلسطين وهذا ابن الفلبين وذاك ابن ب ن ج ل ا د ي ش وهذا ابن مصر وذاك ابن ليبيا وما إ ل ى ذلك جراح كل واحد منهم إ ن م ا ينزو في أ ع م ا ق ه جرح عميق ويحب أ ن ت يتكلم الخطيب عن جرحه حتى يدهده الامه ويواسي أ ح ز ا ن ه وكل ذلك بسبب أ ن أ ع د ا ء الله عز وجل خدروا الجسم ا ل إ س ل ا م ي و أ خ ذ و ا يقطعون جسم ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة و أ خ ذ و ا يقطعونه ق ط ع ة ق ط ع ة ولا يحس أ ح د بما يجري في بتر الجزء ا ل آ خ ر وما الفرق بين عند الله عز وجل بين مصر ولبنان وفلسطين و أ ف غ ا ن س ت ا ن و ا ل ف ل ب ي ا ل أ ر ض أ ر ض الله والعباد عباد الله ويجب أ ن تخلص ا ل أ ر ض ل ع ب ا د ة الله ف إ ذ ا لم أ س ت ط ع أ ن أ ع ب د الله في هذه ا ل أ ر ض أ ن ت ق ل إ ل ى هذه ا ل أ ر ض أ ع ب د ه حتى إ ذ ا استطعت أ ن أ ع ب د ه في ا ل ق ط ع ة التي ولدت فيها رجعت إ ل ي ه ا ل أ ن هنالك حنينا خاصا يعزف على أ و ت ا ر قلبي إ ذ أ س ك ن فيها و آ و ي إ ل ي ه ا والناس يريدون منا أ ن نتكلم عن فلسطين ويعيبون علينا ل أ ن أ ب ن ا ء فلسطين فكيف أ ن ت تعيش في أ ف غ ا ن س ت ا ن وتجاهد في أ ف غ ا ن س ت ا ن و أ ر ض أ و ل ى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أ ر ض الاسراء والمعراج قيد القيود رهن القيود أ س ي ر ة أ ح ق خلق الله في دنيانا ليست ا ل ث ك ل ا ك ا ل م س ت ا ج ر ة ف أ ن ا ابن فلسطين والجراح التي في أ ع م ا ق ي أ ب ن ا ء فلسطين في الكويت هي في أ ع م ا ق ي ولكن الفرق بيني وبينهم أ ن ي جاهدت في فلسطين حتى إ ذ ا سحق العمل الجهادي في أ ر ض فلسطين في أ ر ض ا ل أ ر د ن س ن ة 1970 و أ غ ل ق ت الحدود ووضعت في ا ل أ ي ا د ي القيود ما قبلت أ ن أ ج ل س في أ ر ض ل أ ن القلب استعذب ا ل ح ي ا ة في الجهاد ولا يطيق قلب قد تذوق ح ل ا و ة الجهاد أ ن يعيش بلا جلاد وبلا اجتهاد فبحثت في ا ل أ ر ض عن ق ط ع ة أ خ ر ى أ و ا ص ل فيها هذه ا ل ع ب ا د ة حتى تبقى ج ذ و ة الجهاد م ش ت ع ل ة في أ ع م ا ق و أ ع د نفسي وتبقى روحي م ت ع ل ق ة بهذه ا ل ف ر ي ض ة ا ل ر ب ا ن ي ة ف إ ذ ا فتح الله علي وفتح لنا ثغر رجعنا إ ل ى فلسطين وكنا قد أ ع د د ن ا أ ن ف س ن ا قبل الذين ينوحون على فلسطين من بعيد ولا يقدمون لها شيئا سوى الكلام الذي لا يختلف عن كلام ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل ع ر ب ي ة والصحف المحليه ماذا يقدم الذين يشتاقون لفلسطين ويحنون لها ويعيبون علينا أ ن نتكلم عن أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ك ث ر منا إ ذ ا كان اليهود وقد أ ر ارادوا د وقد و ا أن أ يخلص أ ن يحتلوا فلسطين ويكونوا لهم د و ل ة قد مكث أحد بعضهم خمسين عاما وهو يدرب نفسه على السلاح وتكوين العصابات هؤلاء ابن غوريون بيغن ديان ا شامير هؤلاء كلهم قد ن ش أ و ا في عصابات م س ل ح ة وهم أ ب ن ا ء العشرين وذهبوا وطوفوا في ا ل أ ر ض واشتركوا في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة شكلوا فيلقا اشترك بجانب الحلفاء ضد أ ل م ا ن ي ا حتى ي أ خ ذ ا ل د ر ب ة و ا ل ح ن ك ة ثم عادوا واستعملوا هذه ا ل أ س ا ل ي في فلسطين وطردوا أ ه ل ه ا وغرسوا أ ق د ا م ه م فيها نحن في أ ع م ا ق ن ا جرح فلسطين والشجا يبعث الشجا لكن إ ن كان البعض ينظر إ ل ى فلسطين ن ظ ر ة برتقال يافا وزيتون ن ا ب س نحن ننظر أ ن الجهاد في فلسطين جزء من ديننا جزء من عبادتنا لربنا طريق إ ل ى ا ل ج ن ة ا ل ق ض ي ة في نظرنا ليست ق ض ي ة س ي ا س ي ة ليست ق ض ي ة إ ق ل ي م ف ح ب ة برتقال يافا اكلها و أ ن ا في الكويت وزيتون نابلس أ ك ل ه وانا في ا ل س ع و د ي ة لكن أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الجهال و ف ر ي ض ة القتال هذه لا يمكن أ ن تؤدى إ ل ا فوق أ ر ض بيت المقدس فماذا جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى ا ل س ا ع ة قال ويحك ماذا اعددت لها فالذين يقولون فلسطين ماذا أ ع د و ا لفلسطين أ ي ا م تمر علينا ويرين على قلوبنا ا ل ر ك ا م ونتزوج ويزداد ا ل أ و ل ا د ويزداد تعلقنا ب ا ل أ ر ض ويثقل ا ل ح م ثم يوما بعد يوم نجد أ ن ف س ن ا مقعدين لا نستطيع حراكا ولا نقدم ل أ ن ف س ن ا ولا لديننا ولا لربنا شيئا والذين ينظرون أ ن ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن ض ر ة لفلسطين هؤلاء واهمون ه ؤ ل ا ء لا يدركون كيف تنجح الدعوات وكيف تنتصر ا ل أ م م إ ذ ا أ ج ت ب ت م ك ة فلننتقل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ولنعد أ ن ف س ن ا في ا ل م د ي ن ة ولنجاهد ا يوما بعد يوم من بدر إ ل ى أ ح د إ ل ى الخندق إ ل ى خيبر ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إ ل ى خيبر ويترك م ك ة يذهب إ ل ى الشمال ويترك الجنوب مسقط ر أ س ه البيت الحرام ا ل أ ر ض التي فيها ا ل ر ك ع ب م ا ئ ة أ ل ف يطوف في ا ل أ ر ض هنا وهنا من غ ز و ة إ ل ى غ ز و ة ومن س ر ي ة إ ل ى س ر ي ة وهو يدعى البيت العتيق إ ن م ا هو إ ع د ا د والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعا ونحن مطلوب منا فرائض لا أ ن نعيش في أ ح ل ا م ولا أ ن نحلق في أ و ه ا م ولا أ ن نطير مع رؤى م ج ن ح ة في الفضاء يجب أ ن نسير على ا ل أ ر ض بواقعنا خ ط ا البشرية ن ب البشري من إ ع د ا د إ ل ى ه ج ر ة إ ل ى رباط إ ل ى جهاد ثم بعد ذلك إ ذ ا علم الله منا صدقا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله ا ف و ا ت ه ا لا يمكن أ ن ترجع فلسطين بالكلام ولو راجعنا ما كتبته الصحف ا ل ع ر ب ي ة وما قالته ا ل إ ذ ا ع ا ت ا ل ع ر ب ي ة من الف و ت س ع م ا ئ واربعين الى ا ل آ ن لضاقت ا ل أ س ف ا ر ا ل ض خ م ة بما ناحوا به على فلسطين وبما رثوا به أ ه ل فلسطين لكن هل استطاعوا أ ن يرجعوا شبر أ ر ض ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يثني الحقوق ولا يحق ف ل ل ق ت ل لاجيال ح ي ا ة و ل ل أ س ر ى فدا ي لوم و ع د ك و ل ل ح ر ي ة الحمراء باب بكل يد م د ر ج ة تدق إ ن دين الله لا يمكن أ ن ينصر بالكلام وان الاراضي الاسلاميه لا تحمى كذلك بالرثاء وبالندب وبالشعر وغير ذلك لا بد من فرائض فرائض نطبقها على انفسنا فريضه الاعداد واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير أ ل ا إ ن ا ل ق و ة الرم أ ل ا إ ن ا ل ق و ة الرم أ ل ا إ ن ا ل ق و ة الرم ف إ ذ ا س أ ل ك ربك يوم ا ل ق ي ا م ة ماذا أ ع د د ت لفلسطين من ا ل ق و ة يا ن فلسطين أ ي ن ا ل ه ج ر ة في سبيل أ ي ن الرباط ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه ولا أ ن أ ر ا ب ط أ و أ ح ر ص ل ي ل ة في سبيل الله أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ق و م ل ي ل ة القدر عند الحجر ا ل أ س و د أ ي ن القتال كم م ع ر ك ة شهدت في حياتك كانوا إ ذ ا كتبوا عن ا ل ص ح ا ب ة أ و التابعين أ و غيرهم ماذا يكتبون شهد الغزوات كلها أ و ل ما ي ك ت ب كانوا يعيبون على ا ل إ ن س ا ن أ ن عن... ه يغيب عن غ ز و ة وعندما يكتب عن خيارنا ا ل آ ن ماذا يكتب عن علمائنا عن دعاتنا عن مصلحينا عن خيارنا عندما يموت قضى حياته بالبر والاحسان و أ ق ا م المسجد الفلاني فعندما تخلو ص ف ح ة ا ل إ ن س ا ن من ف ر ي ض ة من الفرائض ف ر ي ض ة القتال التي افترضها رب ا ل ع ز ة من فوق سبع سماوات كما قال بشير بن الخصاصيه ة يا ا رسول ل ل أنا أبايعك شيء على كل شيء من ا ل ص ل ا ة و ا ل ش ه ا د ة والحج وغير ذلك لكن اثنتان الصدقه والجهاد لا أ س ت ط ي ع ه م ا فقبض يده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بشير لا جهاد ولا صدقه فبما بشير الجنة يا لا تدخل ج ا ولا د صدق فبم ا تدخل الجنه ة يا بشير لا ج ا ولا د صدق فبم تدخل ا ل ج ن ة هؤلاء الناس الذين يقاتلون في أ ف غ ا ن س ت ا ن كيف وصلوا إ ل ى هذا تركوا بلادها هاجروا اعدوا تدربوا في داخل باكستان ثم دخلوا ولدوا في اعداد ق ل ي ل ة ثم فتح الله عليهم وزادت ز الانتصارات د ت ا حتى وصل بهم ا ل أ م ر أ ن يمرغوا ك ر ا م ة الدب ا ل أ ح م ر تحت أ ق د ا م ه م ع معجزة الشعب ج ة القرون من ذا الذي يمكنه أن يناقشني أن أكبر معجزة في القرون الثلاثة انتصار الشعب الأبغاني على أكبر من يمكنه أن في السوفياتي الاتحاد السوفيتي أ ي نصر ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة حصل أ ع ظ م من هذا النصر أ ل ي س نصر ض و افغانستان ن ا نصرا لي كمسلم الست من هذا الجسد أ ل ي س قلبي يحس ب ا ل م ح ب ة للمسلمين حيثما كانوا ويحزن ل آ ل ا م ه م حيثما أ ق ا م و ا إ ن كنت لا أ ح س ب ا ل م ح ب ة للمسلمين في أ ف غ ا ن س ت ا ن ف ل أ ت ف ق د إ ي م ا ن ي لعله قد ترك قلبي لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه و ا ل آ ن دعونا ننظر ن أ خ ذ 150 شابا فلسطينيا من الكويت ومائه وخمسين شابا فلسطينيا وصلوا أ ف غ ا ن س ت ا ن ايهم أ ح ب لفلسطين ذاك أ م ع ا ن من الذي يعتبر ا ل آ ن ذخرا لفلسطين وكنزا ل ه إ ن أ و ل ما يمر بخواطر الشاب الفلسطيني وهو يتسلق جبال ا ل ه ن د و ك و ش ويرى ه ز ي م ة الجيش ا ل أ ح م ر أ م ا م ج ن ت الله أ و ل ما يمر في ذهنه من خواطر وما يدور بخلده ي من آ م ا ل كيف أ ن ق ل هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ش ر ق ة ا ل م ش ر ف ة إ ل ى أ ر ض فلسطين فوق جبل المكبر وفوق أ ر ض الخليل وفي أ ر ض بيت ا ل م غ ل س نحن لا نريد أ ن نفخر لكن الشباب الذين حولي من أ ب ن ا ء فلسطين كلهم يواجهونني متى يمكننا أ ن نصل أ ر ض بيت المقدس ونشعل هذه ا ل م ع ر ك ة كما اشعلناها هنا في هذه ا ل أ ر ض أ ي ه م يستطيع ان يواجه اليهود أ ك ث ر الشباب الذين عاشوا هنا وهم يحبون فلسطين ولا يتكلمون إ ل ا ب إ س م ه ا أ م أ و ل ئ ك الصامتون الذين لا يتكلمون ك ل م ة ولكنهم يحيون ليلهم قياما ونهار أ ء ونهاء ه م أ س و د ا بل أ ش ج ع من ا ل أ س و د كم من الشباب عادوا إ ل ى بلاد ه م إ ل ى ا ل أ ر د ن ممن تدربوا هناك وثم أ ن س ك ت بهم دوائر ا ل أ م ن ومنعتم ه من ا ل ع و د ة ولكن الجهاد ي ح ر ق قلوبهم ويؤرق أ ج ف ا ن ه م ويقض عليهم منامهم وقد تذوقوا حلاوته فلم يجد أ ح د ه م بدا ً ولو أ ن يقاتل وحده فيخترق الحدود ويقوم ب ع م ل ي ة ف ر ي د ة أ س د دم ا ل أ س د الهزبر ا ي خضابه ليس فريص الموت منه ترعد طلب العلا من غير جد أ ض ا ع ا ل ع م ر في طلب المحال نواميس قوانين أ ن ت تريد أ ن تكون أ س ت ا ذ ا في ا ل ج ا م ع ة دون أ ن تمر في ا ل م ر ح ل ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة و ا ل إ ع د ا د ي ة و ا ل ث ا ن و ي ة وتدخل ا ل ج ا م ع ة ودون أ ن ت أ خ ذ ش ه ا د ة أ ب د ا اعد يا اخي أنت الفرائض التي عليه الجهاد القتال الجهاد عندما نعني به باتفاق ا ل أ م ة هو القتال في بالسلاح قال ابن رشد و إ ذ ا أ ط ل ق ت ك ل م ة الجهاد ف إ ن م ا تعني قتال الكفار بالسيف يعني بالسلاح حتى يسلموا أ و يعطوا ا ل ج ز ي ة ت عيدوا وهم صاغرون هذا نجيب الله مدير الاستخبارات ا ل ش ي و ع ي ة في ح ك و م ة تراكي وبابرك وحفيظ الله ع م ي ن هذا كان يقول لا تقولوا لي نجيب الله أ ن ا نجيب في أ ي ايام م ف أ ي ت ر ا ك و حفيظ الله أ م ي ن ما كان أ ح د يستطيع أ ن يصوم في دائرته من أ ه ل كابر ما كان أ ح د يصلي إ ل ا سرا الآن وتحت م ط ا ر ق ضربات المجاهدين ماذا حصل ا ل آ ن نجيب ا ل أ م ي ن العام للحزب الشيوعي رئيس ا ل ل ج ن ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة للحزب الشيوعي مدير الاستخبارات الشيوعي يقول أ ن ا لست نجيب لا تقولوا لنجيب أ ن ا نجيب الله يخرج قرارا رئيس الحزب الشيوعي من تخلف عن ا ل ص ل ا ة ث ل ا ث ة أ ي ا م يفصل من وظيفته ضربات المجاهدين على ر أ س ه ا ل آ ن هنالك مطوعون من الشيوعيين إ ذ ا عذل المؤذن يسوقون الناس بالعصا إ ل ى المسجد ما الذي أ ذ ل هذا الرجل يرسل رسائل ل ل ق ا د ة الصغار والكبار لشيخ جلال الدين يا شيخ جلال والله أ ن ا لست شيوعيا أ ن ا مسلم لكن لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ع م ل مع ا ل ل ج ن ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة للعزب الشيوعي شيئا خففوا قتالكم علينا أ ن انا فقط أ واحد آ خ ر من ا ل ل ج ن ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة لسنا شيوعيين نحن مسلمين مثلكم فرد علي جلال الدين حقاني لم ا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون ي ايها أ ا ل ا خ و ة إ ن انتصار الجهاد في أ ف غ ا ن س ت ا ن هو نصر ل ق ض ي ة المسلمين في كل مكان كل مكان وكل إ ن س ا ن عاش في أ ف غ ا ن س ت ا ن لا يمكن أ ن ي ط ي ق المنام فوق الفراش دون جهاد ودون قتال فبيت المقدس في أ ع م ا ق ن ا وجراحه في أ ق ص ى تجري سعيرا في د م ا ن ا لكن لنفرض أ ن هذا المسجد المسجد الذي بجانب بيتك قد أ غ ل ق لسبب من ا ل أ س ب ا ب انهار فيضان ما إ ل ى ذلك هل تسقط عنك ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أ ل ا يجب لك عليك أ ن تبحث عن مسجد آ خ ر بعيد عن بيتك فتصلي فيه ا ل ج م ع ة حتى إ ذ اذا اعتمر إ عمر المسجد الذي بجانبك رجعت وصليت ا ل ج م ع ة فيه إنش... ونحن ا ل آ ن ما هي مشكلتنا مشكلتنا أ ن ه ليس هنالك دارا ت ا و المسلمين في ا ل أ ر ض ليس هنالك دار ل ل إ س ل ا م ليس هنالك دار يومي إ ل ي ه اولئك أ المجردون والدعاء ليس هنالك دار تنطق باسم المسلمين في ا ل أ ر ض ليس هنالك دار تعتبر منطلقا و ق ا ع د ة صلبه للمسلمين إ ل ى كل مكان يبلغون دينهم ويحمونه بالسنان و باللسان نحن نبحث عن هذه الدار التي تاوي هؤلاء ا ل أ ي ت ا م و نظن أ ن أ ف غ ا ن س ت ا ن الان أ ق ر ب أ ر ض يمكن أ ن تكون دارا تؤوي هؤلاء المشردين في ا ل أ ر ض والله يا إ خ و ا ن لو ر أ ي ت م التكالب العالمي و أ د ر ك ت م و على هذا الشعب المسلم لعرفتم ق ي م ة الجهاد و ق ي م ة هذا الشعب ا ل آ ن بعد أ ن هزم الروس هزموا ه ز ي م ة النكراء وكما قلت ب ا ل أ م س في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة أ د ر ك الغرب أ ن ه أ خ ط أ كثيرا اذ سمح للجهاد بهذه الفرص التي أ ت ا ح ه ا الله له كيف سمح لضياء الحق أ ن يفتح ذراعيه ويحتضن هذا الجهاد كيف سمح ل ث ل ا ث ة آ ل ا ف كيلو متر أ ن تبقى م ف ت و ح ة أ م ا م المجاهدين ب ض ع ة عشر عاما ً حتى وصل الجهاد إ ل ى ما وصل إ ل ي ه أ ح د اليهود ا ل أ م ر ي ك ا ن أ ح د اليهود ا ل أ م ر ي ك ا ن يكتب تقريرا سياسيا هذا أ ح د التقريرات ل ل أ م ر ي ك ا ن اسمه شخترمان ما الذي فعلناه, ما الذي فعلناه؟ ما نحن أ ي ق ظ ن ا العملاق لو علمتم أ ن الجامعات ا ل أ م ر ي ك ي ة ا ل آ ن هنالك أ ق س ا م م خ ص ص ة ل د ر ا س ة ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ك ا د ي م ي ا ت للبحث العلبي وظيفتها تتبع ا ل ق ض ي ة ا ل أ ف غ ا ن ي ة يوما يوما ليه ب د أ و ا يحسون أ ن ا ل ق ض ي ة أ ص ب ح ت ع ا ل م ي ة هزت ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ب أ س ر ه ا أ ح د ا ل أ م ر ي ك ا ن الكبار كتب كتابا ً أ ن ز ل ه ب ا ل ز و ق قال لن ينتهي الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي عند حدود ناهج جيحون سيسقط الاتحاد السوفياتي إ ن الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي مسمار لنعش الاتحاد السوفياتي ستتحرك الولايات ا ل إ س ل ا م ي ة التي ترزح تحت الاتح... نير, الاتحاد السو... نير الاستعمار ا ل س و ف ي ت ي منذ سبعين عاما وسيتقوض الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي ثم ينطلق المسلمون إ ل ى أ و ر و ب ا س ي خ ت ر ك و ن الرون و ي خ ت ر ك و ن جبال ا ل أ ل ب وتعود م ر ة أ خ ر ى النمسا وفرنسا و إ ي ط ا ل ي ا و غ ي ر ه ا تدفع الجزيه لهم ر ي ك ا ن انتبهوا قبل فوات ا ل أ و ا ن قبل أ ن تدفعوا ا ل ج ز ي ة للمسلمين يوزع في ا ل أ س و ا ق ا ل أ م ر ي ك ي ة لو تعلمون هلع اليهود وجزعهم من تجمع هذا الشباب المسلم العربي في أ م غ ا ل س ت ا ن والله يرتجفون ارتجالا يرتجفون هكذا بكل طريقه حاولوا أ ن توقفوا هذا الطوفان نيكسون عندما ب د أ و ا يحضرون أ ر س ل و ا ر س ل ه أ ر س ل و ا نيكسون ر ئ ي س ا ل أ م ر ي ك ي السابق وجاء ودخل مخيم ناصر بام و ب د أ يسلم على المهاجرين مد يده إ ل ى رجل قطع بلغ من العمر عتيه مد يده فقبض ذاك ا ل أ ف غ ا ن ي يده قالوا هذا الرئيس ا ل أ م ر ي ك ي السابق نيبسون قال أ ن ا أ ع ر ف ولكني لا أ ص ا ف ح كافرا واحد آ خ ر احدودب ظهره و ل ع وجنباء يتقدم إ ل ي ه يقول لماذا أ ع ط ي ت م فلسطين لليهود ذاك الدوار أ ص ا ب ر أ س ه هذا الشعب الذي زلزلته الدواهي وك ولسان حاله يقول رماني الدهر ب ا ل أ ر ز ا ء حتى فؤادي في غشاء من نبال ي فصرت إ ذ ا أ ص ا ب ت ن ي سهام تكسرت النصال على النصال فهان وما أ ب ا ل ي بالرزايا ل أ ن ي م ن ت ف ع ت ب أ ن أ ب ا ل ي